لا اله الا الله <تصفيق> استووا استووا <تصفيق> الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا ل م ي ن يا ايها الذين آ م ن و ا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه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 الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر, الله أكبر الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر الاسلاميه ل ه أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ام حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنوا الموت من قبل ان تلقونه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ر س ل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 وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا, لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين <سؤال> وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ة والله يحب المحسنين الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر